يا اهل المختار يوم الغدير حي كرام تعديد نصب وامين يا اهل المختار يوم الغدير حي كرام تعديد نصب وامين حي تعديد نصب وامين لا يتق حادر بها امور من اله الكون كان نصيبك صدار رسول اللي لا اعلن على ضبر انت الاول يا الالف خد يوم من تعديد نفس يا الالف خد يوم من تعديد نفس من تعديد نفس امين من منبره اخوي يا ام الحاشر يحيي يا الالف قدا و يوم الغد حي كرام من بعد يدنا صوامي يا الالف قدا و يوم الغد حي كرام من بعد يدنا صوامي حي درب الصراط المستقيم وبين جنة ونار يا حدر قسم منزلتها كلم يالنبي منزلتك ونفس المصير يا الهي المختار و يوم الغديل حي من بعد يتنصب وامير يا الهي المختار وفي يوم الغديل حي ترى من بعد يتنصب وامير يا عدل والميت يتوق في علي يا در بالأمان الشيعة بساعتي ابي لهالنامشيت <التنفتق> يا سفينه دناح يا فادي الظمي يا القلب فداه ويام الغدير حي قرام تعديد نص قاميني <تستحقها> يا شهيم والله يا ابو حسين منك كل نعم الحاملات يا باب العليم يوم تشتد الحرب مالك نظري Insita yeah, ye yeah.